لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا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 لك زَرْعٌ أَخْرَجَ شَطْآنًا فَأَزْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُنْقٍ يُعْجِبُ الزَّرْعَ وَعَلَى يَغِيظُ بِهِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما